موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه الذين م ن قبلهم فأتى الله و ق و ع ه م النابلسي فوقهم ا ل للعلوم ا ن ث يوم ا ل ق ي ا م ة ي س ل ه م و ي ه أين ويقول أ ي ن شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين ا ل ذ ي موسوعه النابلسي م ن ف للعلوم ا ا ل الاسلاميه و أبواب ج ه ن خ ا أ خ و اسماء جهنم الله الحسنى وقيل للذين اتقوا ماذا فذلك يجزي ا ل ل ه ا ل م ت ي ن الله ذ ي ن ت ت و ف ا ل م ل ا ئ ك ة ل ف ض ل ا ل د ت و م وكانوا موسوعه ن فأصافهم النابلسي ه للعلوم الاسلاميه ي ن و أغرمنا د ولقد ن شيء ك ذ ك فعل الذين من ب البلاغ ل فهل على الرسل إلا البلاغ الممين ه م و ق بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الله من هدى الله ومنهم من هدى ا ل ل ه و م ن من ه عليه م حقت ا ل ض ل الله فسيروا في ا أ ر ض ا ن ا عاقبة ل م ك ذ ب ن إن ت ح ر ص على مدىهم ف إ ن الله لا اقسم <تصفيق> بالله Thank <laughs> you. موسوعه م في النابلسي د ي للعلوم ر أكبر و كانوا ي الاسلاميه ذ ي ن ص ب ر و ر ب ت و و ك ل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 م ا ن ز ماله ماله ل ه ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله م ا ر ه م ا ا ل س م ا ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله م ل ه ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله ماله م ل ه م ا ه م ا ماله م ا ماله م ا م ا ل ماله ماله ماله ماله ماله ماله م ماله ماله م ل ه م ا ه م ماله م ا ا ه م م ا ل ماله ماله ماله ماله ماله ماله م ماله ماله م ل ه م ا ه م ماله م ا ا ه م م لهم على تخوف فإن ر ب ك ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ظ ل ل ا ع ذات ل مضمون اجتماعي سجداً موسوعه ا ل ن و ب ل ه ي س د ما ف ي ا ل ل ع ا و ا ت و م الاسلاميه ف وَخَافُونَ ر ب ه موسوعه ي ي ف ل و ن ا ي ر و ن و ق ا ل ا ل ل ه ل ا تتخذوا إ ل ه هو ي ن اثنين إنما إ ل ه و ا ح د ف م ا فارهرون ل ا ل س م ا و ا ت و ا ل موسوعه ا ل ن ا ب ف غ ي ر ا للعلوم ه ت ا بكم من نعمة فمن ا ل ل ه إذا فإليه ثم اذا كشف الضر عنكم إ ذ ا فانكم منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم ف ت م ت ع و ن فسوف تعلمون يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله ل ت س أ ل و ن ع ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه و ل ه م ما يشتهون و إ ذ ا بشر أ ح د ه م بالانثى ظل وجهه مسودا و َ ل َ وجهه َْ مسوده َُ وهو ََُ ك َِ ي م ٌ يتوارى ََََ من َِ القوم َْْ من سوء ماء الشراب ََ ي ُ م ْ س ِ ك ه ع َ ل ا هون َ أ َ م ْ يدسه َ في ِ ا ل د ُّ ر َ ا ب َ ل َ ا ساء َ ما َ يحكم َُُْ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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ موسوعه ا ي ك ر ه ن النابلسي م للعلوم ا جَرَفَ أَنَّ ه م أ ن ه مُفْرَطُونَ ت ا ل ل َ لَقَدْ ِّ ا س َ ل ْ ن َ ا َََ ي ن شركه الهدى َ شركه دعويه َ ل ُُُِ م ا ل ْ ي َ و ْ م َ و َ ل َ ه ُ م ْ ع َ ذ َ ا ب ٌ أ َ ل ِ ي م ٌ و َ م َ ا أ َ ن ْ ز ََ ل ن ا عَلَيْكَ ل ْ ك ا ِ ت ََ إِلَّا لِتُبَيِّنَ َ ا ب ل ُ ه م ُ ا ل َّ ذ ِ ي اختَلَقُوا وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فِيهِ موسوعه ا ل م ن ا ب ل ف ي ذ ل ك ل آ ي ة ل ق و م يسمعون وإن ل ك م ف ي ه شركه ا ل ص ا ا س ئ ه د ل ش ا ر ك ي ن ع و ي ه غير ا ا ت ربحيه ذات ل أ ع ن ا ب ت خ ذ و ن م ن ه س ك ر م و ر ز ق ا ح س ن اجتماعي إن في ذلك ل آ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب م خ ت ل ف أ ل و ا ن ا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 ي موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي م م ل ك ت أ م ا ن موسوعه م ا ل ل ه ج ح و ن ا ل ل ه س ي للعلوم ك أنفسكم م من أسواجا الاسلاميه ج ك ب ن اسماء و الله الحسنى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 ك ل ا ي ق د ر ع ل ى ش ي ء ومن ر ز ق ن ا ه منا حسنا رزقا ف ه و ي ف ق ه غير ر ب و ي ه ذات مضمون ا ل ح م د لله بل ل أكثرهم ا ي ع ل م و ن وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكه لا يقدر على شيء وهو كل على مولى اينما يوجه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون جعل ل ك م من و ل و د ا ل أ ن ع ا م ب ي و ت ا ت س ت و ن ه ا ي و م ض ع ك م و ي و م إ ق ا م م ومن ت ك أ ص و ا س ه ا و و أ ا ي ه ا وأشعارها أثاثا و م ت ا ء الله جعل لكم م م ا خ ل ق ح ا ل ى م ن ا ل ج ب النابلسي أ ك ن ا ا وجعل لكم س ر ي تقيكم ا ح ر و ر ا للعلوم ك يتم نعمته ي ك م الاسلاميه ك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 للذين كفروا ولا كفروا ه موسوعه ت ا رأى ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا ا ا ل ع ذ ب ف ل ا ي خ ف ل ع ن ه م و ل ا ي ن ظ ر و ن و إ م ا ل و ا شركاءهم ق ا ل و ا ر م ي ا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 الذين ك ف ر و س و ع ن ي ه ا ل ه ن ا ب ف س د و و ن ي و م ن ب ع ف في ك ل أ م ة ش ه ي د الاسلاميه ع ي ه م من ن ن ز ل ن ا عليك ا ل ك ت ا ب ة ديانا لكل شيء وهدى ورحمه, وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إ ن الله ي أ م ر بالعدل والاحسان و إ ي ت ا ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ي ش ر ك م ل ع ل ك م ت ذ ك ر و ن و أ و ي ه بعهد ا ل ل ه إ ذات ع ا ه د م ولا ت ن ق ض ا ل أ ي م ا ن ب ع د ت و ك ي د ه ا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 تتخذون موسوعه ا ل ن أمة م إ ن ا ي ب ل و ك م ا ل ل ه و ل ي ي ب ن ن لكم و م ا ل ق ي ا م ة م ا ك ن ت م ي ه تختلفون ولو شاء ج ع ل س م أمة و ا ح د ة و ل ك ن ي ض ل من يشاء وَلَا ت موسوعه ا ل ن ا ب ي ن ك م ف ت ل ق ي للعلوم د فُرْدِهَا وَتَذُوقُوا ا ل ا ل ل ه وَلَكُمْ ع ذ ا ب ع م ي ه وَلَا ت ش موسوعه النابلسي م للعلوم م إِنْ الاسلاميه ن ح ي ن ه ح ي ا ة طيبة و ل ن ج ه م أ ج ر ك ه دعويه ا ي ر ربحيه ذات ل ض م و ن اجتماعي ل م you、mm -hmm. م و س ف ع ل ي ه م من غضب ا ل ل ولهم ه ع ذ ا ب عظيم ذ ل ك بأنه م س ت ح ح ا ل ي ا ا ة ل د ن ي ا ع ل ى الآخرة و أ ن ا ل ل ل ه ا رب ا ل ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن أولا الذين طبع الله موسوعه النابلسي للعلوم في الاسلاميه هم هاجروا موسوعه ثم د النابلسي للعلوم الاسلاميه د عن ن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ة أ ت ي ا رزقها يأتيها رزقها, رغداً من كل مكان ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت, فكفرت ب أ ن ع م الله فاذاقها الله لباس الجوع يصنعون ولقد ج ا ء ه م ر س و ل م ن ه م فأخذهم فكذبون ا ل ع ذ ا ب وهم ل س ي ل ف ك ل و ا م م ا رزقكم ا ل ل ه ح ل ا ل ا طيبا واشكروا ن ع م ة ا ل ل ه واشكروا نعمه الله إ ن كنتم ايام تعبدون إ ن م ا حرم عليكم ا ل م ي ت والدم ونحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله, وما أهمل لغير الله به فمن الطفل غير ب ا ج و ن فإن غفور الله م و س و ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ك ذ ذ ب ه ذ ا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 وما كان من المشركين إ ن م ا تعنى السبت على الذين اختلفوا فيه و إ ن ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا, فيما كانوا فيه يختلفون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 وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبغتم له وخير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليه ولا تكن